إباعات الإيمان القرآن الكريم من القاهرة أما الآن الإيمان فنبقى مع القارئ عبد عبد الصمد في واحد من نفت تسبيلاته واحد أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ا س ا ب ق و ن السابقون أ و ل ئ ك المقربون س ا ب ق و نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن ن うん。 سابقون <تصفيق> <تصفيق> ث ل ة من ا ل أ و ل ي ن وقليل Amen. WHA- <laughs> w a t m す ابق م ت ك ئ ي ن عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان م خ ل ل و و س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه Bye. 「そして」 <تصفيق> <تصفيق> وفاكهه كثيره لا م خ ط و ع ه برج <تصفيق> الثور وفاكهه ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا م ن و ع ة وفرش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 قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أ اذا متنا وكنا ترابا ونظاما انا ل َ مبعوثون َُ لكم ايها القادون المكذبون لاكلون من شجر من ز خ و م فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شوب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون ل ف ض ي ت م ه الدكتور ن ح م د ر ا ت خ النابلسي افرايتم نقدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أ ن نبثل أ ن ف ا ل ك م وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم ا ل ن ش أ ه الاولى فلولا تذكرون افرايتم ما تهرثون أ ا ن ت م تزرعون ومن ش ا ء نجعل الله ح ط ا م ا فظلتم تفكهون أ ف <تصفيق> ر أ ي ت م ما تحرثون افرايتم المال جيلات ا ل خ ا ر ج ك شاهد ل الفيديو استمعنا حتى النهايه ذ ه ولا و ة م ن س و ر ة ا ل و ا ق ع ج ا ا ع القرآن ا ل ك ر ي م من ا ل ق ا ه ايها ر ة ل ا خ و المؤمنون ة ا ل س ل عليكم ا م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه تحت ع ن و الاعجاب ن من ا م م ؤ ن ن ي ر ج ل صدق ما ه وتفعيل ة الجرس ش ي خ ع ط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فقد قرات في كتاب عيون الاخبار لابن قتيبه الدينوري ان ابا عمر الصفار قال ان القائد مسلمه حاصر حصنا فندب الجيش الى دخول نقب منه فما استطاع احد ان يدخله فجاء رجل من عرض الجيش أ ي من ع ا م ة الجند ليست له ر ت ب ة تميزه عن غيره فدخله و ه ي أ ه لدخول غيره ففتحه الله عليهم فنادى القائد م س ل م ة في الجند اين صاحب النقد فلم يرد عليه أ ح د ش ج ع على مقابلته وقال قد أ م ر ت ا ل آ ذ ن أ ي الحاجب أ ن يدخله فورا س ا ع ة وصوله ف أ ر ج و أ ن ي أ ت ي إ ل ي فجاء رجل ل ي س ت أ ذ ن في الدخول على ا ل أ م ي ر فساله الحاجب هل أ ن ت صاحب النقب فقال أ ن ا أ خ ب ر ك م عنه و أ د ل ك م عليه فلما حضر عند القائد مسلمه قال له إ ن صاحب النقب أ ن ا أ ع ر ف ه وهو يشترط عليكم ثلاثة شروط الأول ألا تسود اسمه يشترط عليكم في صحيفة إلى الخليفة ثلاثة لا إلى أن أ ي لا ت خ ب ر ا ل خ ل ي ف ة عنه والثاني الا ت أ م ر و ا له بشيء تكافئونه به والثالث الا ت س أ ل و ه من أ ي البلاد أ و القبائل هو قال ا ل أ م ي ر ذلك له أ ي أ و ا ف ق على هذه الشروط فمن هو هذا الرجل قال أ ن ا هو ثم و ل ا ولم يستطع أ ح د أ ن يدركه ه أو ي ع ر ف فكان القائد مسلمه كلما صلى ص ل ا ة دعا وقال اللهم اجعلني مع صاحب النقد كلما ذكرت هذه ا ل ق ص ة زدت اكبارا و ا ج ل ا ل ا لسلفنا الصالح الذين فتحوا الممالك وبصروا الامصار وجاهدوا بارواحهم واموالهم في سبيل الله لا يبغون ا ل دنيا يصيبونها ولا لقبا يحصلون عليه ولا ش ه ر ة يفخرون بها و إ ن م ا كان عملهم لله وحده و غ ي ر ة على ا ل ع ق ي د ة والحرمات وتمكينا للحق والعدل بين الناس ولذلك كان الله معهم بالنصر و ا ل ت أ ي ي د فهو القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين حيث كانت ا ل غ ا ي ة الفضلى عند الواحد منهم أ ن يحظى ب ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله وكان يرجو من أ ه ل ه وهو خارج للجهاد أ ن يدعو له بعدم ا ل ع و د ة إ ل ي ه م فلقاء الله عنده ب ا ل ش ه ا د ة أ ع ل ى و أ ج ل من كل ما في هذه الدنيا من مال وجاه و أ ه ل و أ و ل ا د يدخل في الدين اعرابي محتاج فيسرع إ ل ى الاشتراك في م ع ر ك ة فينتصر الجيش ويغنم ثم يبحث ا ل ر س وكما ل صلى الله عليه وسلم عنه ليعطيه نصيبه من الغنيمة فيرد على الرسول بعفة وأدب قائلا والله ما على نصيبه ما هذا عنه بعفة ع فيرد وأدب من ب ت ت يا رسول الله رسول ر ولكن على أن أ ى في عنقي ه ذ فأموت شهيدا في سبيل الله وكما شهيدا الله سبيل زدت إ ك ب ا ر ا و إ ج ل ا ل ا لسلفنا الصالح عند ذكر هذه ا ل ق ص ة ا ل ر ا ئ ع ة لصاحب النقد زدت أ س ف ا وحزنا على كثير ممن فتنوا بالدنيا في عصرنا الحاضر يحثون الخطا ويتسابقون ويتنافسون في لقب يشتهرون به أ و مال يحصلون عليه أ و تنويه م بهم في المجالس أ و حفل تكريم يقام لهم أ و غير ذلك مما صرف الكثيرين عن العمل الخالص باذلين كل جهد و ط ا ق ة في المظهر دون اهتمام بالجوهر كم يغضب الواحد منهم ويثور إ ن ذكر اسمه في ا ل ق ا ئ م ة بعد اسم غيره أ و أ ج ل س في حفل على كرسي ليست له ا ل ص د ا ر ة في المجلس حسبي ان أ ذ ك ر هؤلاء بقول أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد الله لخالد عنه بن وهو يزوده بالنصائح في اختياره ل ق ي ا د ة جنده فر من الشرف يتبعك نعم فر من الشرف فالشرف ر من ي ت ب ع كالظل ف ش ر ف ك ا ل لا تدركه و أ ن ت مقبل عليه تلاحقه لكنه يلاحقك كلما كنت مدبرا عنه والتاريخ ا ل إ س ل ا م ي زاخر بالبطولات التي ما تزال مضرب ا ل أ م ث ا ل على تعاقب ا ل أ ج ي ا ل وكانت ا ل ه ج ر ة من الميادين التي تجلت فيها البطولات ب أ ر و ع مظاهرها تلك البطولات التي دلت على عمق ا ل إ ي م ا ن وثبات الجنان وتعشق ا ل ح ر ي ة والتفاني في تحقيق الخير والتمكين ل ل ع د والحق يدفع إ ل ي ه ا ث ق ة بالنفس و أ م ل في النصر و إ ي ث ا ر ما يبقى على ما يفنى لقد كان علي كرم الله وجهه أ و ل فدائي في ا ل إ س ل ا م فقد وقى رسول الله بنفسه عندما أ م ر ه أ ن ينام مكانه في بيته ل ي ل ة ت آ م ر ت قريش على قتله ف ا ن ت ف ل راضيا وحسبه من ذلك أ ن يكون فداء للرسول وقد أ ك ر م الله الفداء والمفدى فلم يمسسهما أ ح د بسوء و أ ح ب ط الله كيد الخائنين وفي الطريق إ ل ى غار ثور كان أ ب و بكر يمشي أ م ا م الرسول حينا وخلفه حينا ولما س أ ل ه عن ذلك قال أ ذ ك ر الطلب من خلفك ف أ ت أ خ ر ل أ ح م ي ك و أ ذ ك ر الرصد الذي يرقبك في الطريق ف أ ق ي ك غدرته لقد دخل الغار قبل الرسول ليستوثق منه ح ش ي ة أ ن يكون به سوء يضرك ولما بكى حين أ ح ا ط القوم بالغار س أ ل ه الرسول ما يبكيك قال أ خ ا ف أ ن أ ر ى فيك ما أ ك ر ه أ ن ا إ ن قتلت فرجل واحد قتل ولكنك لو قتلت هلكت بقتلك أ م ة فيقول له الرسول ب ل غ ة المؤمن ا ل و ا ف ق البطل الشجاع لا تحزن إ ن الله معنا يقول ابن مسعود كان إ س ل ا م عمر عزا و ه د ر ت ه نصرا و إ م ا ر ت ه ر ح م ة ويوضح ذلك علي فيقول ما علمت أ ن أ ح د ا من المهاجرين هاجر إ ل ا مختفيا إ ل ا عمر ف إ ن ه تقلد سيفه وتنكب قوسه و أ خ ر ج أ س ه م ا من كنانته ومضى إ ل ى ا ل ك ع ب ة فطاف وصلى ثم وقف على الحلق و ا ح د ة و ا ح د ة وقال شاهت الوجوه لا يرغم الله إ ل ا هذه المعاطس أ ي لا يذل الله إ ل ا هذه ا ل أ ن و ف ا ل م ت ك ب ر ة من أ ر ا د أ ن ت ف ك ل ه أ م ه أ و ي ي ث م ولده أ و ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فما تبعه منهم أ ح د إ ن ميدان ا ل ب ط و ل ة ليس قاصرا على جنس خاص أ و نوع معين نذكر هنا بالتقدير والتمجيد ب ط و ل ة أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر التي تحدت أ ب ا جهل وهو السيد المطاع في قومه فلم تخبره عن مكان والدها فلطمها على خدها حتى أ ط ا ح قرطها وتحدت جدها أ ب ا ق ح ا ف ة وقد جاء شامتا أ ن أ ب ا ه ا تركها دون مال يعولها فتسكن من شماتته بجمع حجاره في ق و ة غطتها بثوب فتحسسها الشيخ الضرير وحسبها مالا فسكت ولا ننسى في هذا المقام ب ط و ل ة أ م س ل م ة التي هاجرت لتلحق بزوجها بعد أ ن عذبها أ ه ل ه ا وليس معها إ ل ا وليدها فسخر الله لها من يخدمها ويحميها ويزداد إ ع ج ا ب ن ا بلطف الله بها عندما نعلم أ ن الذي صحبها في الطريق خير ص ح ب ة كان ما يزال على دين قومه ولسيدات اخر أ م ث ا ل هذه ا ل ب ط و ل ة فلنتخذ من هذه البطولات أ م ث ل ة تحتذى ونحن ا ل آ ن بصدد ه ج ر ة إ ل ى حيث ا ل ع ز ة و ا ل ك ر ا م ة و ا ل ح ر ي ة والرخاء فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وهي ه ج ر ة ب ا ق ي ة إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة و إ ذ ا صدقت ا ل ن ي ة في كل كفاح كان الله معنا وهو يتولى والسلام عليكم ورحمة الله أيها الأخوة المؤمنون تحت عنوان من المؤمنين رجال صدقوا الله أيها عاهدوا الله الصالحين عليكم المؤمنين عليه حدثنا فضيلة الشيخ عطية تحت رجال ما حدثنا من سقر شكرا لكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته إ ذ اعطى ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة ا خ و ت ا ل إ ي م ا ن حتى الوحيده ن س ت م ع إ ل ى طاغي المتوسطين ومن شده الوجه عزه و ز د في <تصفيق> ظل We'll h e right back.